فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حكبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وذلبلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قُلْمأَ صَقتُم مِن خَيْرٍ سَلِوَالِدَْنِ وَالْأَقََ بِينَ وَْيَثَامَا وَْمَسكينِ وَبِن السَّبين وَماَا تَفْعَُ مِنْ خَيْرٍ فَإِن اللهَّهَ بِهِ عَليِي